صدرك حرج موسوعه ن لتنذر ه النابلسي ل م م ؤ ي ن ت ع و ا ما أ ن ز إ ك ربكم م من و للعلوم ا ت ت و ل ي ا ء س ل ي ل ا م ا تذكرون وكم ي ن قرية أ ه ل ك ن ا ه فجاءها ا ب أ س ن ا فجاءها ب أ س ن ا ب ي ا ل ا أ و ه م ق الاسلاميه ئ و ن ف م كان دعواهم هم إذ جاء ب أ ن ا إ أن, قالوا إلا أن قالوا إنا قالوا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 فاخرج الصاغرين إنك من قال أنظرني إلى يوم يبعثون يوم إلى ق انك ل إ من المنظرين قال فبما أ غ و ي ت ن ي لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين اهله م و خ ل ف ه م و ع ن أيمانهم و ع ن ش م ا ئ ل ه م و ل ا تجد أ ك ث ر ه م ش اسماء ك ا ل ن ه ا مذؤوما م د ح و ر ا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 ولا تقربا هذه ا ل ش ج ر ة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما, عنهما من سواتهما وقال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 ان الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تغفر وترحمنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لم و إ ن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع إ ل ى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آ د م قد أ ن ز ل ن ا عليكم لباسا يواري سواتكم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 كما أ خ ر ج أ ب و ي ك م من الجنه ينزع عنهما لباسهما, ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إ ن ه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إ ن ا جعلنا الشياطين أ و ل ي ا ء للذين لهم يؤمنون. وإذا موسوعه ا ل النابلسي آباءنا للعلوم ا ي ر الاسلاميه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 م ن و ن الله و ي ح س ب و ن أ ن ه م م ه ت د و ن ي ا ب ن ي آدم خذوا ز ي ن ت ك م ع ن د ك ل مسجد و ك ل و الاسلاميه واشربوا و ت ر ف و ا إنه لا يحب ا ل س ر ف ن من حرم زينة قل ل ل حرم ا التي أخرج العبادة أخرج والطيبات موسوعه ا ل ذ ي ن آ م ن و ا في ا ل ح ي ا ا ة ل د ن ي ا ا خ ل ص ة ي و م ا ل ق ي ا م ة ك ذ ل ك نفصل ا ل ل آ ي ا ت ق و م ي ع ل م و ن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 وقال لكل ض ع موسوعه النابلسي م للعلوم ا فما كان ا ل ا س ب و ن إن ا ل ذ ذ ي ن ك ب و ا ب م ي ا ت ن ا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء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 ل ه م غ و ا ش ل ه م من ج ه ن م م ه الجزء ا ل ا و ا ش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 أ و ل ئ ص ح ا ب ا ل ج ن ة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري, تجري من تحتهم ا ل أ ن ه ا ر وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أ ن هدانا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا, كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا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 ادخلوها وهم يطمعون و إ ذ ا صرفت أ ب ص ا ر ه م تلقاء اصحاب النار قالوا, قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين, ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى اصحاب ا ل أ ع ر ا ف رجالا يعرفونهم بسيماهم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 ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا, أفيض علينا من الماء او مما رزقكم الله وان الله حرمهما على الكافرين ونادى أ ص ح ا ب النار أ ص ح ا ب الجنه ونادى أ ص ح ا ب النار اصحاب ا ل ج ن ة أ ن أ ف ي ض و ا علينا من الماء أ و م م ا رزقكم الله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 يغشي الليل النهار يطلبه ح د ي ث ا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين أ ل ا له الخلق و ا ل أ م ر تبارك الله رب العالمين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 على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فانجيناه والذين آ م ن و ا معه في الفلك واغرقنا واغرقنا الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا انهم كانوا قوما عمين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 إ ن ا لنراك في سفاهه و إ ن ا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي س ف ا ه ة ولكني رسول ولكني رسول من رب العالمين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 واذكروا إ ذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم, وزادكم في الخلق بسطه فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد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 وطائفه لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله فاصبروا الله بيننا وهو خير الحاكمين خير وهو حتى يحكم قال ا ل م ل أ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب, لنخرجنك يا شعيب والذين آ م ن و ا معك من قريتنا, من قريتنا أو لك وتعودن في ملتنا قال أ و ل و كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم, إن عدنا في ملتكم بعد إ ذ نجانا الله منها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 لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا ك أ ن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين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 ولكن كذبوا ف أ خ ذ ن ا ه م بما كانوا يكسبون افامن اهل القرى ان ي أ ت ي ه م باسنا بياتا وهم نائمون اوامن اهل القرى أ ان ياتيهم باسنا ض ح ا وهم يلعبون أ أفأمنوا, افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون اولم ي ه د ل الذين يرثون الارض من بعد اهلها أ ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القران قص عليك من انبائها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 حقيق على ل أن ا أقول على الله إ ل الحسنى ا ق قد جئتكم من ربكم ببينة ر ف أ ل معي ب ي إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتي, بها فأتي بها إن إن قال بها ا جئت كنت كنت من صادقين. فألقى عصاه فإذا عصاه شعبان هي م ب ي ن و ن ز ع ي د ه ف إ ذ ا هي بيضاء ل ل ن ا ظ ر ي ن ق ا ل ا ل م ل أ من ق و م فرعون إن ا ل ا س ا ح ر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 مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين قالوا انا إ ل ى ربنا منقلبون وما تنقم منا الا أ ان امنا ب آ ي ا ت ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين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 فينظر, فينظر كيف ت ع موسوعه ل ل ق د أ خ النابلسي ف ر ع و ن للعلوم ن ا ل ا س ل ا ت ي ونقص م ن الثمرات ل ع ل ه م ي ذ ك ر و ن ف إ ذ ا جاءتهم ا ل ح س ن ة ق ا ل و ا ل ن ا هذه و إ ن ت ص ب ه م سيئة ي ي ط ر و الاسلاميه ى ومن معه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 ف أ ر س ل ن ا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم و والضفادع والدم ايات ل والدم ض ف ا د ع آ مفصلات فاستكبروا, فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا قالوا يا موسوعه النابلسي ر ن للعلوم ن ن ل ا س ل ا م ي إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه إ ذ ا هم ينكثون فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم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 إ ن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أغير أ غ ي ب ك م إلها و س و فضلكم ع ل ى النابلسي ع ا ل م ي وإذ ك للعلوم ي و الاسلاميه ء ك و ذلكم بلاء من ربكم عظيم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 فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت إليك س ب ح اليك ن ك تبت إ وانا اول المؤمنين قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي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 ف خ ذ ه ا ب ق و ت و أ م ر ق و م ك ي أ خ ذ و ا ب أ ح س ن ه ا سأريكم دار ا ل ف ا س ق ي ن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 ذلك ب أ ن ه م كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين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 ولما رجع موسى إ ل ى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم أ م ر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره إ ل ي ه قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني, وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني, ولا تجعلني مع القوم الظالمين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 ب و س و ه ا ل غ ن ا ب ر ح ي م و ل م ا سكت ع م و م ا ل غ ض ب أخذ ا ل أ ل و ا ح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 فانبجست م ن أ اثنتا عشره عينا قد علم كل اناس مشربهم, مشربهم وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى و ك ل اسكنوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا ن طيبات أ ف ه لهم م يظلمون وإذ قيل وإذ س هذه القريه ة وكلوا م ن ا حيث شئتم وكلوا منها حيث شئتم وقولوا ح ط ة وادخلوا الباب سورا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 واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر إ ذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا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 ل ي ل ه ا ل د ك ت و ا ت ب ا ل ن ا فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم قلنا لهم كونوا قرده خاسئين واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم إ ل ى يوم القيامه ة ليبعثن ل ي ع من إلى القيامة يوم م يسومهم سوء العذاب إن ربك ل و س ي ع ا ل ع ق ا ب وإنه ل غ ف و ر ر ح ي م و ل ل ع ن ا ه م في ا ل أ ر ض أ م ل ا م ن ه م ا ل ل ص ا ح و ن و م ن ه م دون ذ ل ك و ب ل و ن ا ه م ب ا ل ح س ن ا والسيئات ت يرجعون لعلهم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 الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايدي يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايدي يبطشون بها أ م لهم أ ع ي ن يبصرون بها ام لهم آ ذ ا ن يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون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 و د و ن ا ل ج ه ر من ا ل ق و ل ب ا ل غ د و و ا ل آ ص ا ل و ل ا ت و م ن ا ل غ ا ف ل ي ن إن ا ل ذ ي ن عند ربك لا يستكبرون عن د ربك ب لا ا ت ه